الباب السابع والتسعون ومئتان باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرض شعر لحيته عند أول طلوعه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فانه نور المسلم يوم القيامه حديث حسن رواه ابو داود والترمذي والنسائي باسانيد حسنه قال الترمذي هو حديث حسن وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم